ولم تكن من احيا الظلام إلى أن الشكات ظلمه الضرق ورمي وزج من ثغف الأشاه وصوى تحت الحجارة في كشح المطرف ورودته الجبال ثم من ذهب عن نفسه فعرى أيما ثامني وأكدت ذو له, له فيها ضرورته إن الضرورة لتدع على العصم وكيف تدعو الى الدنيا ضروره من لولاه لم تفرج الدنيا من العدم Yeah, hey, hey, hey, hey. Oh, I'm so happy Thank you. Thank you. لم يكن لديه اندعي بي من نبغه العلم او من شكره الحكم فهو الذي سمى معناه صورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في معاشره فيجوهروا الحزن فيه غير منقاسمي دعمت عثم النصارى في نبيهني وانقم بما شئت مدحن فيه واحتاكمي وانذب إلى ذاته ما شئت من صرف وانذب إلى قدره ما شئت من عظمي وإن فضل رسول الله ليس له حج فيعريب عنه نسيق بِفَمِهِ لو نزبت قدره آياته عِظَمًا أحيته حين يدعى دار سر لم ينفحنا بما تعي العدول به ارطا علينا فلم نرتب على الماهمين تعي الورى فهم معناه فليس يرى في والبعد فيه غير منفحمين تجد تظهر للعينين من بعد وغيرت أنواة كل الضرفة للآمنين وكيف يدرك في الجنيا حديثتهم قوم النهار من دزلوا عنه بالحلمين ومبلغ العلم فيه أنه مهجرا وأنه خير خلق الله كله وكل آي أتى الرسل الكرام بها فانما اتفلت من نوره بهم فانه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أندوارها للناس في الظلم أترم بالخلق نبي زاله خلق بالحسن مشتمل بالرسل مستاثم <تصفيق> كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدار في ايمان <تصفيق> فانه هو فرض من جلالته في عسكر حين ترده وفي حسن که آن المكنون في و به خدا فین، این بانجی من دیگر من هوا مبتسمی. آبی قربم ب ما آرومه من